وانعكس الموت برضو حجدد لاخر المشوار غلّبة يا ريح يا أمو مركب حتعد بحور اللي المجداف يا بوي يا بوي نوار مشوار طويل وانا عارف من صور مراد وفي المايه وقلبي انا ماشي ماشي ماشي ومش خايف ده مفيش مشوار صعب عليا إن غبت القمره في عيوني بالليل للن حلوين اللي ساوني مركي بحت كمل مشوارها للابيريه <تصفيق> يم التفاريح مركي بحت عدي بحور اللي المجداف يا بوي يا بوي ناوا أجس الموت برضو لخر المشوار غلبة يا ريح مركي أمو التفاريح مركب حتعد بحور الليل مجداف يا بوي يا بوي نوار شمر يد تشمير رح أخلي الصابح حرير وحاجتي على المركب وحاسم على المزمير وحاسم على شمر يا دراعي تشمير راح أخلي الصعب حرير وحجد التلع المركب وحقسم على المزمين وحقسم على المزمين راح أجد فوانا والطيار والمجول اللي حيخافوا مني لازم أوصل لأخر المشوار ده أنا عربي حدش يغلبني لا بيريح يم يا المتفريح بحور اللي المجذاف يا بوي يا بوي غلاب يا ريح يا مت فريح بحوری بحور اللي لمجداف نوار